بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين إن آذلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون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 إِنَّ ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسائلين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 Wauw, haina, ilai, hi, tuna, b'en, uh, b'em, rihim,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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر الجميل، والله المستعان على ما تصفون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 فلما رَأَى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا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 فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وَأَعْتَدَتْ لهن متكأا وآتت كل وَاحِدَةٍ منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين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 أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم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 قالت امراه العزيز الان حصل حص الحق انا راودته عن نفسه وان لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين.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 قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون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 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم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 وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أي شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا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 قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انني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 فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه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 أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم